إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت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 Alamat nafsu maahpbarat, fala aku semu bil khunns, al jawar khunns, wal layl اذا asas, wa نه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مقايم ثم أمين وما صاحبكم بمجنون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 IN HUWA ILLA ZIKRUN LIL ALAMIN LIMAN SHA'A MINKUM AN YASTAQIM WA MA TASHAAUNA ILLA AN YASHAA هو رب العالمين.